الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي أَنَسْتُ فَأَبْصِرْ أَوْ أَجِدْ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَعْ عَلَيْكَ فَخْلَعْنَعْ وَأَنَا خَتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلَّا أَنَا فَاعْبُدِنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أخرى فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد وما تلك بيمينك يا موسى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 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ قَذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمِّ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 فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَي تَطْمَئِنَّ وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فتونا فَلَبِثْتَ السِّنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طوار فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا عَلَّلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْطُرَ عَلَيْنَا قَالَ لَا تَخَفْ معكم اسمع وارى فاتياه فقولا اننا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن قد أُوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال يا موسى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 الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِهِ أَزْوَاجًا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 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيدكم ثم ماتوا صفوا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى ان ما ان تلقي وان ما ان نكون اول من القى قال بل الق then when the獲物 and the مِنْ sees Also let فَأَوْجَسَ own place reveal they are لَا and warnings to their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 أنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا على ما جاءنا من البيان والذي فطرنا فقض ما أنتقاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أرتنا عليه وما أكره دنا من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربّه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم ما لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك لهم الدرجات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر عبادي فاضرب لهم طريقا البحر يبصّد لا تخاف دركه ولا تخشى فاتبعهم في بجنوده فغشيهم من اليمن ما غشيهم وأضل في قومه وما يا بني إِسْرَائِيلَ قَدْ أَن جَئْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب وَمَن يَحْلِل عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَد هَوَى وَإِنِّي لِمَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاتٍ ما وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قالهم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإن قد فتنا قومك من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 ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هملنا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 ولا يملك لهم ضر وولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنت به وإن ربكم الرحيم نفتبعني قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعا اف عصيت امري قال يا ابنا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 قال بصرت بما لم يبصر فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فان لك في الحياه تقول لَكَ مَوْعِدًا لَن تَخلفَهُ وَانظُر إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِن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 ولا تعجل worry من قبل Qur'an from before وحيه he was زدني علما ولقد عهدنا say, Lord, من قبل فنسي ولم نجد له عزما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 وإنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى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 وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال بطى منها جميعا بعضكم لبعض عدو فانما ياتينكم مني هدى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 دوابقا افلم يهد لهم كم أَهْلَكْنَا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاللذين وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ لَكَانَ لَزَمًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ اللَّيْلِ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 أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا